ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ون السوء عليهم دائرة السوء ورضب الله عليهم ولعنهم وأعد جهنم وساءت مصيرها ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا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 إنكثوا على نفسي. ومن أوفى بما عهد عليهم الله فسيأتيه أجر عظيم سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنِّ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ ضَرَرًا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 قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْل فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِي بَأْسٍ شَدِيد تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ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 لم تعلموهم أن تقعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء